أما بعد لا شك أن من أكثر شكاوى الناس في طريقهم إلى الله جل وعلا ما قد يجدونه من وحشة بينهم وبين الله تعالى يقول لك الشاكي إنني أؤدي الصلاة وأصنع كذا وكذا من أمور البر لكن أشعر أن بيني وبين الله حجاب بيني وبين الله مسافة لا أذوق طعم الإيمان على الوجه المطلوب لماذا مع أني أقوم بأداء تلك الطاعات لكن لا أجد أثرها في قلبي لماذا بيني وبين الله حجاب لماذا تلك المسافة بين قلبي وبين ربي وابن القيم يقول بين القلب وبين الله مسافة عليها حجب وقطاع فإن استطاع العبد أن يتجاوز تلك العوائق والعقبات وازاح تلك الأمور من طريق قلبه إلى ربه استشعر القلب ووجد للعمل اثرا في قلبه ووجد أثر شكر ربه في قلبه إنها قضية كسب السيئات قضية الران على القلوب الله سبحانه وتعالى في صورة المطففين يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يعملون لا ما كانوا يكسبون ألا تستوقفكم هذه الكلمة هل كان يكسب سيئة هل كان تجارته الرابحة أن يكسب يفوز بسيئة يكسبون إنه جاهد إنه حتى يستطيع أن يعمل هذه السيئة تجاوز حدود الله تعالى وانتهك حرمات حتى اكتسب هذه السيئة فكانت العقوبة الران الغشاوة الحجاب على القلب بينه وبين ربه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم في مفتتح الصورة الى هذا الموضع الذي ذكرت فيه الايات وصف دقيق. لما حدث له حتى وصل إلى مرحلة الحجاب تعالوا نتأملها لننظر في الأسباب حتى نعرف العلاج وكيف نخرج من هذا المازق وتلك المشكلة بيننا وبين الله تعالى قال الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال ويل للمطففين والويل كما يقول اهل التفسير واد في جهنم او هو صديد اهل النار والعياذ بالله ويل للمطففين هذا الذي إذا وزن إنه ينقص في الوزن لاحظوا المعنى ينقص في الوزن وهكذا أنت إذا كان المطلوب منك أن تثقل الميزان فإذا بك تخسر في الميزان تقل في الميزان وهكذا سيكون المآل يوم القيامة. حين توزن أنت ويوزن عملك ويوزن ثواب عملك فكل ذلك سيوزن ستوزن أنت ألا تعرفون قصة عبد الله بن مسعود لما علي شجرة فأخذ الصحابة يعني يتهكمون شيئا ما أو يسخرون من حموشة ساقيه من دقة ساقيه وكان ابن مسعود أسود وكان نحيفا شديدا نحافا الحبيث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال مما تضحكون فوالذي نفسي بيده لهي أشقل في الميزان يوم القيامه من جبل أحد إذن هو سيوزن إذن أنت ستوزن والحديث في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان لا يزن جناح بعضه فليست القصة قصة أنه كان سمينا عظيما كان كذا وكذا في الدنيا سيوزن ما في داخلك من إيمان كم يساوي فستوزن وان وسيوزن ثوابك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الميزان هذا حينما يوضع فإن الملائكة تقول أي شيء هذا ما سيوزن هذا قال لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن يعني فهمين الميزان هذا أي شيء من كبره وعظمه فحين تراه الملائكة هكذا تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فيؤتى بكثة الميزان هذه ويؤتى بأعمالك سجلات أعمال كل سجل مدة البصر لربما ظننا أن صحيفة الأعمال ستكون كتابا تمسكه أنت بيمينك هكذا فيكون كتابا يعني لا هذا مدة البصر كتابك بهذه الساعة فيؤتى بتلك السجلات ملقى بالسيئات فحين ترى مثل هذه السجلات تقول إني ظننت أني ملاق حسابي وتؤتى ببطاقة بطاقة تأتي لك من تحت العرش فيها لا إله إلا الله فحين يراها العبد يقول وأي شيء تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات التي مد البصر فحين توضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات التي هي مد البصر في كفة تزن وتثقل تلك البطاقة لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء فهكذا توزن أنت ويوزن عملك وتوزن صحيفتك فاستشعر أنك واقف بين كفتي الميزان الآن عملك اليوم اليوم يوم الجمعة ماذا صنعت فيه أتيت لصلاة الجمعة تؤديها وأنصبت وصنعت كذا وكذا من الخيرات توضع في كفة الحسنات وصنعت كذا وكذا من السيئات فتوضع وتأخذ الكفتين في الترجح هذه ترجح مرة وهذه ترجح مرة بعض اهل العلم قال ان مشهد السعي يذكر بمشهد الميزان لانه سيكون العبد هكذا يجري على كفة حسناته ويدعو الله ان ترجح ثم إذا بسيئاته دوزا في المقابل فيجري تجاه كفة سيئاته يدعو الله عز وجل ألا ترجع ويظل هكذا يسعى بين الكفتين فماذا لو طففت ماذا لو لم تكن مستوفاه ماذا لو رجحت كفة السيئات حينئذ كان سلمان الفارسي يقول الصلاة مكيال فمن أوفى أوفي له ومن طفف طفف به ألم تسمعوا ما قال الله في شأن المطففين هذه كانت البداية طففت عملك أنقفت عملك أتيت ربك بحسنات قليلة لم تكن لتشفع لك أمام السيئات فلم تستطع أن تكفر هذه السيئات بتلك الحسنات القليلة وهذه كانت البداية أن رضي بالخسران رضيت أن يأتي اليوم والذي يليه وأنت لا تتقدم والله سبحانه وتعالى يقول إنها لا إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فلا ترضى بالتأخر ايمانك يزيد بالطاعة وينقص ويطفف بالمعصية أما إذا كنت تستدرك أمرك في الحال ما كانت هذه السيئة لتقف على القلب فيصل الأمر إلى الران كان الحل أن لا ترضى بالخسران ولا ترضى بالتطفيف ويل للمطففين الأمر الثاني قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذ حقه يهمه نفسه قد أهمتهم أنفسهم ولا يهتم بأمر الناس ولا يهتم إذا خدع الناس الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون اخذ حقي وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وحين يصنع نفس الأمر يطفف ويخدع ويخون كانت هذه الخطوة الثانية بعد أن رضي بالخسران اهتم بنفسه وخدع الناس فلربما تراه حسن الظاهر وهو في الباطن سيء الطوية خبيث من داخله يصنع ذنوب الخلوات ذنوب السر خائن يخون الناس في العلن وفي السر ويخون ربه كذلك حين يرتكب تلك الآثام فلما خان الناس ولما خان الله كانت العقوبة لا محالة فوصل إلى مرحلة الران وإذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولائك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كانت هذه الخطوه الثالثه نسي الاخره نسي الموقف امام رب العالمين شغل بدنياه عن دينه نسي أنه سيقف أمام رب العالمين ويوم الحساب ما أصعبه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في المسند بإسناد صحيح في معنى قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم نصف يوم في يوم كان مقداره عند ربك خمسين ألف سنة ده موقف الحشر إلا أن المؤمن يشعر كأنه بين العصر والمغرب كأن الشمس تغرب وقد تدلت للغروب وينتهي الأمر بالنسبة له ورجل يقف في الحشر خمسين ألف سنة ألا يظن أولئك انهم مبعثون ليوم عظيم فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حادث آخر حادث في الصحيحين بانه يقف حتى يرشح يعني من شده العرق يرشح إلى انصافه وفي هناك في موقف الحشر من يلجمه العرق الجامة من يصل العرق الى نصفه ومنهم من يصل الى ترقوته ومنهم من يلجمه العرق الجامه وتكون الشمس مقدار ميل قال الميل الكحل الذي في العين انظر ما بين الكحل وما بين العين من مسافة هكذا تكون الشمس يوم القيامة حين نسي صاحبنا اليوم العظيم حين يقف بين يدي رب العالمين ولم يعطي لهذا اليوم حسابه تكالب على الدنيا وصارت الدنيا هي همه وأينا لم يصب ذلك وأينا لم تصل هموم الدنيا مبلغها في عقله وقلبه من منا غير مشغول بذلك لما نسي صاحبنا آخرته ونسي موقف الحساب كانت تلك العقوبة فوصل إلى الران. ألا يظن أولئك ألا يشعر أولئك لقد ارتاب وصل به الأمر أنه صار مرتابا في أمر الآخرة تسأله هل هناك جنة ونار يقول نعم فلماذا تكذب أعمالك وأحوالك ذلك هذا طريق الجنة أم طريق النار يقول سوف يأتي الوقت الذي أتوب فيه ويسوف أو يقول يعني لا تشدد علي الناس كلهم كذلك صار كأنه, كأنه شاك مرتاب في شأن الجنة والنار لأنه لم يصل إلى اليقين فلو وصل إلى اليقين لعمل لذلك اليوم حسابه فكانت الخطوة الثالثة نسيان القيامة بل الارتياب والشك فيها أصلا قال كلا ليس هذا صوابا ليس هذا الذي يصنعه المطفف الذي يصنع من خداع نسيانه هذا لامر الآخرة ليس صوابا كلا وهي كلمة فيها ردع وزج إذا رأيت كلا في القرآن فاعلم أن الملك يزجرك. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم لاحظوا لم يقل إن الفجار لفي سجين لو قال كذلك لفهمنا هذا الرجل في نار جهنم بسبب ما اقترف من سيئات ولاحظوا لم يقل كلا إن كتاب الكفار قال الفجار وهذه التي ترتعد لها الفرائس لم يقل كافر به قال فاجر فاسق معتد أثيم كما سيأتي تجاوز الحدود لم يراعي لله نظرا ولا سمعا لم يراقب ربه ففجر يقول كلا إن كتاب هذا الكتاب لفي سجين كلمة سجين المفسرون قالوا فيها أقوالا كثيره قالوا واد في جهنم قالوا مكان في سابع أرض قالوا قالوا لكن انظروا إلى الكلمة سجين من السجن أليس كذلك؟ فيها مبالغة سجين فعيل مبالغة في السجن وهذا هو مربط الفرس. ماذا صنع في الخطوة الرابعة؟ سجن نفسه في أسر الشهوة فكان مآل أمره إلى السجن في النار أو في الجحيم أو في أسفل سافلين لا يهم المهم أنه عوقب من جنس عمله وسطر ذلك في كتاب ووضع الكتاب في هذا السجين لأنه بعد ذلك قال وما ادراك ما سجين كتاب سجين هذا كتاب مرقوم معلوم ماذا صنعت من سيئات حتى آل بك الامر إلى السج هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في النار سجونا كفى بها سجنا لا فيها سجون اشد يقول يؤتى بالرجل المتكبر فيوضع في سجن يدعى بولس نار الأنيار فيه عصارة أهل النار تنبع منه سجن ماذا صنع صاحبنا حتى يكون له هذا الامر اثر نفسه في المعصية انظروا قلنا ان الله سبحانه وتعالى قال كلا برنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون انظروا ماذا كان من شأن المعصيه يقول الله تعالى في سوره في البقرة بلى من كسب سيئه انظر الى السجن انظر الى الاحاطه واحاطت احاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أليس بعض شكوانا أيضا أن نقول أننا نعمل ذنوب لا نعرف كيف نتخلص منها يقول والله يا شيخ أريد أن أتوب والله أريد لكن مأسور محبوس هذا المدخن لا يعرف كيف يتخلص منها هذه المتبرجه هذا الذي يجلس طيله النهار امام الدش والتلفاز ويرى ما حرم الله ويقول اعتدت على ذلك اريد ان اتخلص لكن كيف صار مسجوناً عبداً لشهوته عبداً لمعصيته فلما سجن نفسه في أسر الشهوة سجن يوم القيامة في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين هذه الخطوة الخامسة التكذيب الذين يكذبون بيوم الدين ومن الذي يكذب وما يكذب به إلا كل معتد أثيم كان في البداية خاسر كان بعد ذلك مخادع كان بعد ذلك مرتاب كان مسجونا ثم صار مكذبا مكذب ليس هناك من مثل ذلك يعني لا تشدد علينا ما في الأمر كذلك الله رحيم غفور سوف يدخلنا الجنة لماذا تقول مثل هذه الأمور صار بأحواله مكذب كأنه مكذب يكذب ليوم الدين كان في البداية شك فصار إلى الكفر والتكذيب والعياذ بالله وهكذا شأن المعصية يا عباد الله قالوا المعاصي بريد الكفر يذنب الرجل الذنب ثم بعد ذلك لا يتوب في البداية يقول استغفر الله ليتني لم أصنع هذا ما كنت لي أن أصنع هذا ثم ما زال به الشيطان يهون له ويقول يا أخي هذه معصية يعني كثر في الناس من يفنعها لا تشدد على نفسك فيتماد به في التهوين ثم بعد ذلك يبدأ به في الصغيرة فإلى أن يصل الى تهوينها فتصير كبيرة ويقول لك اذا اشتنبت الكبائر فلا عليك الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والصلوات الخمس مكثرات ما بينهن اذا اشتنبت الكبائر فيهون من اذن الصغيره الصغيرة حتى يوقعه في الكبيرة فيقع في الكبائر فما زال به حتى يهونها حتى يستمرئها يعتادها فاذا اعتادها جئت قلت له هذه كبيرة هذا ذنب عظيم هذا كذا هذا كذا فيقول يعني هذا الذنب في هذا الزمان ليس بذنب يعني هذه الذنوب كثرت فليست هذه ذنوب يصل شيئا ما إلى جحودها لأنه لا يتصور باع كثرة فعل الناس لها أنها ستكون بهذا العظم والكبر ألا يقول بعض الناس لما تقول له إن فلانا زنى عادي أي شيء عادي هذه أكبر الكبائر يا شيخ صار شيئا عاديا هكذا صار به هكذا هكذا هكذا إلى أن وصل إلى التكذيب فلم يعد يجحد مثل هذه المعاطي فيقع في الكفر ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين بأحوالهم ليس معنى الآية فقط أني إذا سألتك هناك يوم قيامة تقول نعم هناك جنة ونار تقول نعم ثم إذا أنت تقول ذلك بلسانك وأعمالك تشهد عليك بألف لا تقول نعم باللسان وعملك يقول ألف لا ألا يعد ذلك تكذيبا بقلبك الذين يكذبون بيوم الدين وحتى تعرفوا صدق مقالي قال من الذي كذب وما يكذب به الا كل معتد اثيم لم يقل وما يكذب به الا كافر رجيم معتد ماذا صنع تعدى الخطوط الحمراء تعدى حدود الله صار يصنع كذا وكذا من المبقات ولا يبالي معتد اثيم مكسر مبالغ في الاثم والعصيان وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا، إذا أرسل الله له الآية والنذير أمامه رجل من أصحابه، من أقاربه يموت نذير، ياتي المسجد، فيسمع كلام الله نذير، ينصح في الله نذير، يدب الشيب في رأسه نذير. إذا أتته هذه النذر قال أساطير الأولين ما هذه الخرافات ما هذه الخزعبلات التي تقولونها الأمر أهون من ذلك الأمر ايسر من ذلك أساطير الأولين فيستهزئ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون لا يبصرون مترددون عما قلبه قبل أن تعمى عينه فوصلنا بعد الخطوة الخامسة من التكذيب إلى الاستهزاء في الخطوة السادسة فقال الأمر إلى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نسأل الله تعالى العفو والعافية نسأل الله تعالى العفو والعافية نسأل الله تعالى أن يطهر لنا قلوبنا ثم يكون من بعد هذا الحجاب وسنقف عند هذه الحجب وكيفية العلاج في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد وصل إلى الران وحجب القلب فلما حجب القلب في الدنيا حجب كذلك يوم القيامة والحجب كما يقول أهل العلم كثيرة أولها كما يقول ابن القيم في المدارج حجاب الجهل لم يعرف ربه لم يتعرف على الله بهيبته وعظمته وجلاله وبجماله وعفوه وفضله وكرمه وانعامه لم يعرف فلما لم يعرف وصل الى هذه المرحلة السوء فران القلب هذا اول حجاب وفي المقابل العلاج تعرف على ربك كيف يا شيخ اتعرف عرف قلبك برب اقطع هذه العوائق والعلائق حتى يصف للقلب الحال مع الله كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند بإسناد صحيح إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكته سوداء انظروا فإذا هو الثلاث حاجات دول نزع واستغفر وتاب. اول شيء نزع ابتعد عن كل معصية واسبابها هؤلاء الاصحاب كانوا يدلونك على المعاصي اهجرهم فسيكونون عليك وبالا يوم القيامة هذه سبل المعاصي اقطعها انزع ارفع نفسك ابعد تباعد عن هذه المعاصي نزع يبقى أول شيء يبتعد عن أسباب المعاصي، ثم يستغفر طويلا نعم يأخذ فتره طويله في الاستغفار لتهيئة القلب حتى يصف القلب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ندع واستغفر وتاب ماذا حدث؟ سقل قلبه يعني سقل قلبه؟ جلا قلبه كأن الشيء بالضبط هكذا كان ملوثاً ثم أنت اخذت في ازاله هذا الصبا من على هذا الشيء اخذت في نزعه وفي ازالته حتى صقل جلي وصفي فصارت مراه القلب مجلوه فصارت ترى ربه فهمتم هنا يرى القلب الله يستشعر القلب قرب الله منه فيعرفه فالله أقرب إلينا من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وإذا سالك عبادي عني فاني قريب متى تشعر بقربه إذا جلي القلب وكيف يجل القلب تنزع ابعد عن المعاصي استغفر كثيرا تب إلى ربك ليل نهار إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة لاحظوا في الحديث دائما نقف عند هذا المعنى ونقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله مئة مرة لا قال استغفر الله وأتوب يستغفر أين التوبة يرجع إلى الله مئة مرة يعني مئة مرة في اليوم فهم يعني مئة مرة يجدد التوبة مئة مرة يجدد التوبة في اليوم يصنع بعض الأشياء من الأعمال ثم يا رب تب علي أسأل الله العافية النبي لا يصنع معاصي، النبي معصوم عن المعاصي. مئة مرة يرجع إلى الله ليست فقط مئة مرة يعني مئة استغفار باللسان فهمنا فنجدد التوبة فهذا أول حجاب حجاب الجهل بالله ويتبعه حجاب الشرك وهذا حله في الاخلاص الشرك يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانة والشرك الذي أعنيه ليس هو أن تعبد الوثن أن تسجد للشمس والقمر أو تعبد غير الله تعالى على ملة غير ملة الإسلام ليس هذا الشرك الذي أعني به خطاب للمسلمين إنما الشرك الداهي الشرك الأصغر والشرك الأكبر في أمور لا ندريها مثل نخاف غير الله أكثر من الله وأن نحب غير الله أكثر من الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هذا شرك كيف اتخلص بالاخلاص ان يصير الله المقدم عندي الاول الذي ليس قبله شيء من في قلبك الاول نفسك زوجك عملك اولادك من الذي اذا استيقظت من نومك تفكرت في ما تصنع له واذا نمت نمت على همه من؟ نفسك أم ربك أن يكون الله الأول الذي ليس قبله ولا بعده ثم يأتي الحجاب الثالث حجاب البدعة يأتي الشيطان فيجعلك أنت رجل مخلص تريد الله لكن هذا ليس كافي في صلاح أحوالك فيجعلك تنحرف عن سبيل المؤمنين سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا يكون بشدة التعلق أيضا بسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أنت تعرفت على سنته وطريقته وصرت تتأسى به حذو القذة بالقذ مثالا بمثال مثلا بمثل تخلصت من تلك المخالفة ومن هذا الحجاب فتعرف على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تحجب عن ربك الحجاب الرابع حجاب الكبيرة والكبائر نوعين وهنا الخطر كبائر باطنه وكبائر ظاهره يعني يا عباد الله بالله عليكم الكبر ان الواحد يكون متكبر متغطرس اشد ام الزنا الزنا يعني واحد قيل لك انه متكبر يعني سيف نفسه بعض الشيء ورجل يزني اكيد الكبر ادنى والله الكبر اشد والله الكبر اشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر ويقول في شان الزاني والسارق من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه يقول ابو ذر وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق يعني وتاب فانه يوفق للجنه فصارت الكبر والكبائر الباطنة التي لا نعطي لها بالا اعظم والله من هذه الكبائر الظاهرة فما بالك والزنا والسرقه ينزع منه الايمان لا يزن الزان حين يزني وهو مؤمن لا يسرق الصارق حين يسرق وهو مؤمن الزنا أكبر الكبائر كما تعرفون فما شأن الكبر والعجب وتلك الكبائر الباطنة طهر داخلك وطهر قلبك يا عبد الله فهذا هو الحجاب لاجل ذلك أنت تتفقد أعمالك فتقول والله يا شيخ لا أذن ولا أسرق لا أغش لا اصنع شيئا لا أخون الناس لكن ربما يكون في قلبك شيء من هذه الكبائر الباطنة فحجب القلب عن الله لذلك هذا الحجاب الرابع حجاب الكبير في الباطنة والحجاب الخامس حجاب الكبائر الظاهرة من مثل الربا أكل الحرام وما أكثر أكل الحرام في زماننا هذا ألا ترون الناس يرابون ويضعون أموالهم في بنوك الربا وفي أعمال لا يحبها الله ولا يرضاها ويقولون ماذا نصنع الزمان صعب وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يتكسب الرجل المال ولا يدري أمن حلال هو أو من حرام هذه كبار تحول بينك وبين الله تعالى الحجاب السابع حجاب الصغائر اللمم نظر نظره قال كلمة خطى خطوة هذه يعني لا يعضها شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفه ويقول إياكم إياكم ومحقرات الذنوب فما استصغرته ليس الامر ما اذنبت وانما من اذنبت في حقه هذا هو الامر فليست العبر بصغر الذنب انما العبر برب عظيم مطلع عليك وانت تصنع الذنب فهذا الحجاب السابع حجاب الصغيرة ثم يكون حجاب الغفلة ثم يكون حجاب التوسع في المباحات ثم آخر الحجب الحجاب العاشر هو ان لا يطلب مقصوده يعض يتذبذب الجنة هكذا يا عبد الله فاذا به ينظر يمنة ويسرى ويبتعد يمينا وشمالا ولا يقصد ربه فيحجب عن ربه فيكون المال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم خطبتنا هذه أعطتنا أمورا وبرنامجا عمليا لتصحيح الحال مع الله أساسه العلم بالله تجديد التوبة مع الله كثره الاستغفار تبل لربك في اليوم مئة مرة كلما أذنبت الذنب عقبه باستغفار وتوبه قالت لنا عليك بالاتباع خلف النبي محمد حتى لا تحجب قالت لنا إياك والكبيرة العظيمة إياك وكبائر الباطن وكبائر الظاهر لا تحقر ذنبا وجدد حالك مع ربك فلا تغفل عنه ولا تبتعد عنه فإن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله حالك وأصلح الله مآلك فستكون لك الجائزة عكس هؤلاء فإن كان هؤلاء صال الجحيم فيكون حالك كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين نسأل الله تعالى أن يجعل كتابنا في عليين نسأل الله تعالى أن يجعل كتابنا في عليين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم اعننا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين اليك اواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلوا السخائم قلوبنا واصل الصخائم قلوبنا الصخائم قلوبنا اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك يا ربنا علام الغيوب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة